「今日も執念を奏でることができる日」 أنت ا ل س م ي العليم ع و ت ب ع ل ي ن ا إ ن ك أنت ا ل ت و ا ب ا ل ر ح ي م ب س م الله خ ي ر ا للعلوم س بسم م ا ل ه ي لا الاسلاميه ل ه ل ا ف ب م ا ل ه ل ا ل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 「なれへんの声が聞こ i たら」 اللهم وزينا ب ز ي ن ة ك Thank、oh. you. はい。<So> yeah. No!、So はい。<音楽>